وهو العزيز الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عند الآخرة هم غافلون أو يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن في رم من الناس بالقاء ربهم لكافرون أو يسيروا في الأرض فيَنظُرُ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمرها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن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 أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء